الحمد لله رب العالمين علم الانسان ما لم يعلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل وفوق كل ذي علم عليم واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل طلب العلم فريضه على كل مسلم وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن اقتفى اثرهم واهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله كان حديثنا في الجمعه الماضيه عن الفتوى ومكانتها في المجتمع المسلم وعن خطوره الفتوى وكيف انها تغير اشياء كثيره وتحدثنا عن خبوره الفوضى التي تكون في الفتاوى وكيف انها تكون سببا في احداث الفتن في المجتمع المسلم ونواصل الحديث ايها الاخوه عن الفتوى والفتاوى والمفتي والمستفتي فنقول أيها الإخوة المؤمنون لقد ذكر أهل العلم صفات للمفتي لا بد أن تكون موجودة فيه ونحن نذكر أيها الإخوة بهذه الصفات حتى نكون على ذينا نعرف من نسأل ونعرف متى تكون الكلمه التي اطلقها صاحبها ان تكون هذه الكلمه لها المسانه الشرعيه التي تعتبرها الشريعه ولا يعتبرها الناس وبالناصره القول ان نذكر بان العلماء ذكروا شروط قالوا من شروط المفتي الاسلام والتكليف وهذه امور معروفه وذكر العداله وسنتطرق الى العداله ولكن من اهم الشروط قالوا ان يكون مجتهدا منزله الاجتهاد بالنسبه للمفتي متى يكون المفتي مجتهدا اولا لا بد ان يكون حتى يصل الى الاجتهاد لا بد ان يكون من اهل العلم ومن العالمين بالكتاب والسنه مع حفظ قدر الانسان ومعرفه تفسير كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالاحكام خاصه وأن يميز المطف بين الناسق والمنسوخ والصحيح والضعيف والخاص والعام والمطلق والمقيد وهذه أمور معروفة في كتب أهل العلم وأن يكون على معرفة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم في الجملة وأقوال من بعدهم من السبب وأن يعرف أدلة الأحكام وعيل لها ومسائل الإجماع ومسائل الخلاف وان يفرق بين الخلاف المعتبر والخلاف الشاذ كلمه خلاف الان صارت شماعه كل من اراد ان يتلاعب قال المساله فيها خلاف وان يعرف الرجوع الى كلام السابقين وذلك لمعرفه الكتب وطريقه الرجوع اليها وان يعرف القياس الصحيح والقياس الباطل وأن يكون عالما بمقاصد الشريعة وأن يعرف القواعد الفقهية وكيف تطبق ولا بد أن يكون عنده القدر الكافي من اللغة العربية وما يتصل بها من فنون لا بد منها لذلك العلوم الشرعية مثل النحو والصفر وشيء من العلم الظلاغة وغير ذلك مما هو مخصر في كتب أهل العلم فإن قال قائل من اين ياتي العلماء بهذه الشروط الجواب ايها الاخوه ان القران والسنه بالغه العربيه وكان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللغه الاصله هي لغتهم ان اليوم فما هي اللغه الدارجه بين الناس في حقيقه لغه اخرى نعم لغه اخرى اللغات العاميه هذه تخالف اللغه العربيه من وجوه عده ويترتب على هذا اضلال كبير جدا في فهم النصوص ولذلك ينكر العلماء هذه الشروط ايها الاخوه في الله لا بد ان نعلم ان الاساء ليس كاي وضع وان الذي يمارسه بدون اهليه انما يمارس ضربا من ضروب الاثاده في الارض شعرا او لم يشعر وهنا امر مهم جدا وهو ان عامه الناس قد يجمعون على شخص او اشخاص لانهم علماء ربانيون مؤهلون للفتوى فهؤلاء الذين اطبقت عليهم الامه علماؤها وعامتها ان شهدوا لغيرهم ممن ليس معروفا مثلهم فهذه الشهاده لا شك انها تعطي صاحبها ما يتساد به الامتحان فيكون ايضا مؤهلا للفتوى فلو على سبيل المثال العرم العلماء الربانيون في بلد من البلدان اطبقوا كلهم على ان فلهنا ممن لا يعرفه ان شخص غير معروف لكن العلماء شهيدوا له بانه يصلح للافتاء فهذا يكفي لان هؤلاء هم اهل الشام ومن الشروط المهمه في المفتي ان يكون صاحب قريحه ويقضي وعنده من الذكاء ما يميزه فلا تضلش فتى الغبي ولا المغفل ولا كثير الاغلاق ولا كثير الوهم وقد اختصر الشافعي رحمه الله كما جاء عند ما ينبغي للمفتي فقال لا يحل لاحد ان يفتي في دين الله الا رجلا عارفا بكتاب الله بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيرا باللغه الفصحى والشعر الجيد وما يحتاج اليه منه في فهم الكتاب والسنه ويكون مع هذا مشرفا على اختلاف اهل الامصار وتكون له قريحه وقاده فاذا كان هكذا فله ان يفتي في الحلال والحرام واذا لم يكن هكذا فليس له ان يفتي هذا كلام الامام الشافعي عليه رحمه الله ومن الامور التي يجب توفرها في المفتي العداله العدال وهذه امور لم تكن تذكر في السابق لان العلماء كانوا هم القدوات في السابق اما الان فقد نحتاج بالفعل الى ذكر هذه المساله فقد ذكر العلماء اهميه العداله ولا بد ان يكون المفتي حسن السيره وان يكون تاركا للمنكرات مستقيما في دين الله عز وجل وان يكون ذا اخلاق اسلاميه كيف يقبل المسلمون فتوى من رجل مثلا يدخر تصوروا يا له رجل يفتي ويدخر ومن العجائب انني مره كنت في بلد من البلدان الاسلاميه دوله من دول اسيا وفيها اقليه اسلاميه لكن عددهم بالملايين وهم اقليه فاجتمعنا مع عدد من اهل العلم في تلك البلاد وكان معهم المفتي فقالوا هذا هو مفتي المسلمين في هذه البلاد وكان رجلا كبيرا في السن لكنه كان على اعتقاد فاسد وكان عنده من الضلالات في الاعتقاد ما الله به علي ولما سئلنا خوض معه في مثل هذه التضائع فقد كانت مناسبه عابره وبعد ان تناولنا طعام الافطار اتجهنا للحديث مع هذا المفتي فلما جلسنا معه اخرج في جاره الردائي يدخ فاستحينا أن نجلس معه فضلا أن نتحدث معه هذا هو المفتي مفتي تلك البلاد كان يدخل علانية أمام الملأ في حفل كبير فصدروا أيها الأخوة لو كان هذا الرجل في مثل مجتمعنا مثلا كيف يتقبل الناس منه الفتوى إذن أيها الأخوة كثير من المسلمين تخفى عليهم هذه القضايا ولا بد من توضيحها كيف يقبل الناس من إنسان يبطي في دين الله وهو معلن للسجن؟ يأكل الربا بيته مليء بالمنكرات ومن العجائب التي لا تنقضي في هذا الزمان أن بعض المفتين اليوم يصرحون على صفحات المجلات والصحف بأنهم يتابعون الأخلام يتابعون الأخلام التي تكتمل على العغائم كيف لو رأى علماؤنا السابقون من الأئمة الأربعة وغيرهم عليهم رحمة الله هؤلاء المفتين الذين لن يتورع أحدهم حين سؤال هل تحب الأفلام العربية فقال نعم ويعجبني عاد الإمام تصوروا كيف يقبل الناس أصلا كيف يتقبل الناس الكلام من مثل هذا الرجل لا شك أن الأمر خطير الأمر خطير يا الإخوة كيف يتقبل الناس هذا العلم هذا الشرع هذا الوحي هذا الدين ومن الظواهر التي يجب ان نتوقف عندها طويلا حول الاستع وجود ظاهره الاجابه على جميع الاسئله حتى انك تسمع مئات الاسئله على الهواء مباشره وجميعها يجاب عنها ولا يعتذر ولا حتى عن سؤال واحد والله هذا امر عجيب من عرف العلم وعرف حال العلماء مع الفتوى يتحدث من هذا ظاهره غريبه جدا في هذا الزمان روى الامام الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ان الذي يفتي الناس في كل ما يفتتونه لمجنون هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وروى الامام احمد والحاكم بسند حسن عن محمد بن جبيب بن مطعم رضي الله عنهما عن أبيه جبير انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي البلدان شر اي البلدان شر قال جبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ادري فلما أتاه جبريل عليه السلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا جبريل أي البلدان شر قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل عليه السلام ثم متى ما شاء الله أن ينطق ثم جاء فقال يا محمد إنك سأرسلني أي البلدان شر فقلت لا ادري واني سالت ربي عز وجل اي البلدان شر او قال اشر فقال اسواقها وقد يقول قائل هل الاسئله كلها سهله ومعروفه وواضحه هذا غير الصحيح وقد استمعت بنفسي في الاذاعه لبعض الاسئله كثيرا منها نوازل وتحتاج الى بحث وربما لم يسمعه المفتي قبل ذلك في حياته كلها ومع ذلك الاجابه مباشره بدون اي تردد واحيانا الخطا واضح جدا في الاجابه رحم الله الامام مالك ورحم الله الامام مالك رحمه الله فقد ساله رجل عن مساله فقال لا ادري فقيل له يا ابا عبد الله انها مساله خفيفه سهله فغضب رحمه الله وقال ليس في العلم خفيف أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ويقول عقبة ابن مسلم صحبت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أربعة وثلاثين شهرا أربعة وثلاثين شهرا ليس حلقة واحدة من حلقات الإجابة على سلة الناس أربعة وثلاثين شهرا بتانا كثيرا ما يسال فيطول لا ادري ثم يلتفت الي فيقول اتدري ما يريد هؤلاء يريدون ان يجعلوا ظهورنا جسرا الى جهنم انظروا الى الفقر وانظروا يا عباد الله الى فائده الجلوس عند العلماء ومرافقه العلماء وكان الامام مالك رحمه الله يسال عن الاسئله العشره ان الاسئله العشره 10 اسئله أو أكثر فلا يجيب إلا عن ثلاثة أو ربما أقل من ذلك ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك رأاه وهو يبكي فقال ما يبكيك ما يبكيك يا ربيعة فقال استبتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم انظروا كيف يعي العلماء خطورة الفوضى في مثل هذه المسائل يقول الامام مالك رحمه الله ما استيت حتى شهد لي 70 اني من اهل العلم او قال شهد لي 70 اني اهل لذلك وقال ايضا رحمه الله لا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهلا لشيء حتى يسال من كان اعلم منه وما استيت حتى سالت ربيعه ويحيى بن سعيد فامراني بذلك ولو نهياني انتهيت وقال اذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المساء سياخذ رايا صاحبا مع ما رزقوا من الثبات والتوفيق مع الطهاره فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا هذا يقوله من يقوله الامام مالك رحمه الله عباد الله ومما ينبغي مراعاته في الفتوى ان تكون الفتوى واضحه سهلة العبارة مختفرة قدر الإنكان يفهمها العامي ولا يستقبطها العالم ولا طالب العلم ويحسن أيضا أن يذكر الدليل ليطمئن السائل بعض المثين يدخل في الخلاف والسائل عامي عامي جدا ولا يريد سمع هذا الخلاف وربما ترك المث في السائل غائعا بين كلام العلماء ولا شك أن هذه المثل بشاشه من الحكم ويجب ان يراعي المفتي حال السائلين فبعضهم لا يفهم مصطلحات العلماء ولا يعرف اقوالهم بل ولا حتى اسماء العلماء بعض العام اذا قلت له هذا قول فلان هو لا يعرف اصلا فلانا وربما سال بعضهم عن شيء وربما سال بعضهم عن شيء فقال له المفتي قولك قول الجمهور فلا عمي لا يعرف معنى كلمه الجمهور ويتركه دون ذكر حقيقه الخوض ومن طريق ما نقله الامام ابن القيم رحمه الله عن ابن حزم يقول ابن حزم كان عندنا مفتي اذا سئل عن مساله غض انه تورط في الاساء وهو لا يفتي هذه المساله فيقول ابن حزم كان هذا المفتي اذا سئل عن مساله لا يكتفيها حتى يتقدمه احد يكتب فتوى فيكتب هو وكانت الفتاوى تكتب اكثر مما تقال ليس هناك وسائل اعلام في السابق مسموعه فكان العلماء يكتبون الفتاوى وتنشر عنهم فهذا المفتي المتورط في هذا المنطق الذي لا يكتفي بالاستاء يبحث عن اي اجابه ثم يكتب يكتب تحتها جواب مثل جواب ال ومستمر على هذه القضيه يقول ابن حزم وقدر ان مفتيين اختلفا في جواب فكتب هذا الجاهل تحت جوابهما جواب مثل جواب الشيخين فقيل له الشيخان قد تناقضا كيف تقول فتوى مثل فتوى الشيخين قد تناقض الشيخان الشيخان فماذا قال قال وانا اتناقض كما تناقضا انظروا الى الحماقه التي يمارسها بعض الناس لانهم تورطوا في هذا المنصب ويقول ابن القيم رحمه الله كان رجل مشار اليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه وكان نائب السلطان يرسل اليه كل في فتاوى فيكتب يجوز كذا ويصح كذا بشرطه بشرطه بشرطه الناس ما يعرفون بشرطه فارسل اليه يقول تاتينا فتاوى من يجوز او ينعقد او يصح بشرطه نحن لا نعلم شرطه فاما ان تظين شرطه وان الا الا تكتب ذلك وهذا هو الصحيح ومما يجب على المفتي ان لا تنطلي عليه الا ايضا وحيل العامه لا سيما في مسائل الطلاق كثير من المطلقين والمطلقات والمطلقات يزيغون وينقصون في الكلام عند السؤال مما يترتب عليه تغيير الحكم فالواجب التريث والتثبت والاحسن احاله مسائل الطلاق الى المحاكم الشرعيه وقد كان بعض كبار الائمه من السلف لا يفتون في الطلاق مطلقا ويجب ان يفرق المفتي بين الفسوى والحكم القضائي وهذه مساله حتى الناس اكثر اكثر الناس هي يعرفون الفرق بين الفسوى وبين الحكم القضائي فربما جاء الى احد يفتي وسألوه عن مسألة تحتاج إلى حكم قضائي وبعض الناس يسألون في الخصومات ويجيب عليهم المسؤول بإجابة تورط هذا المسكين فيظن أن هذا هو الحكم الذي لا بد منه وعنده خصم ينتظره عنده حجة هذه مساء القضاء فيجب على كل من يجيب على أسرة الناس أن يفرق بين هذه المسائل التي تحتاج إلى أقضيه وأحكام وبين المسائل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 صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله من الظواهر الخطيره جدا واخطر منها السكوت عنها عدم التمييز بين من يفتي الفتوى بين العالم الذي يفتي وبين الواعظ والداعيه والخطيب والاخطر هو سؤال الشخص اذا اشتهر مثلا بحسن القراءه والتلاوه او اشتهر بالرقيه على المرضى هذه كارثه كارثه تحرب الامه الاسلاميه لا سيما اذا تعلق النساء بهؤلاء فالفتنه اعظم واعظم وربما صار كثيرا من العوام يحكمون على الشخص بانه مصدي من خلال حسن حديثه وبلاغته وفصاحته وطرافته وهذا خطا الفتوى لا تعرف بالفصاحه والمفتي ربما يكون قليل الكلام قليل الفصاحه هذا لا يضره لان العبره بسعه العلم والتقوى والورع والمؤهلات المعروفه للمفتي وربما ظن بعض العوام ان الذي يجتمع عنده عدد كبير في خطبه ومواعظه انه هو الذي يفتي وهذا ايضا خطا كثير من الوعاظ والخطباء لم يخطر في بالهم انهم سيستغسلون في يوم من الايام لكن الناس تلوهم واوقعوهم في شراك الفتوه فضلوا واضلوا ويجب يجب على من لم يفتغل بالعلم الشرعي ولم يدرس العلم الشرعي بالطريق من, من الطريق الصحيح العلم الشرعي معروف يدرس على العلماء بالرجوع اليهم ومذاكره العلم معهم وأن يكون عنده برنامج لطلب العلم الذي ليس عنده هذه الأهلية من الوعاظ يجب عليهم أن لا يجيب الناس وأن يحيلوهم على العلماء والمفتي ومما ينبغي مراعاتهم من قبيل الأمور المهمة أيضا أن يكون المفتي واضح العبارة وأن يكون كلامه باللغة الغفعة ليس ان اذا خاطب الناس في وسائل الاعلام الذي يستمع اليها الالاف بل الملايين فرق يا اخوه فرق بين ان يسال احد من قبل شخص واحد في المسجد او في زاويه او في طريق او في الهاتف فيعرف من صوته انه من اهل البلد الفلاني فيجيبه باللهجه العاميه حتى يتاكد انه فهم الجواب هذا لا باس به اما ان يتحدث المفتي في وسيله اعلاميه يستمع اليها الملايين في مشادق الارض وما غالبها ويتكلم بلغه ولهجه عاميه لا يفهمها سكان المدينه التي تلي مدينه طه هذا من العجائب اذ والله يا اخو حبيب نسمع احيانا بعض الفتاوى تتعجب قليلا وربما هذا المفتي من البلد التي ننتمي نحن اليها وبعض عباراتها اصلا ما نستعملها كانت تستعمل قبل 60 او 70 سنه هذه مصيبه ومن اللطائف ما يحكى وانا لا ادري هل هي حادثه قد وقعت بالحقيقه في الحقيقه او لم تقع لكن لنا العبره ان سائله فقد زوجها سيقال ان المفتي قال لها ان احد المفتي قال لها يعني هو يريد من هذه المراه ان تبالغ في اسماء زوجها عن هذا الامر فقال لها ساحري وهذه عباره ساحري عند بعض اهل المد تعني حاولي معه قدر الانسان وتابعي المحاوله هذا معنى ساحري فالمسكينه فهمت ان الشيخ يقول لها ادئي له تشرا انشري زوجك انظروا ايها الاخوه الى خطوره هذه الكلمات بعض الناس يقول لا هذه ما في ادعائي لتضخيم هذه المسائل لا الموضوع خطير بعض العبارات في بعض المجتمعات لها مدلول معين فالاصل ان يتكلم المسئ بالفظحه وتحصل كوارث احيانا بسبب بعض الكلمات العاميه ويجب ان تعالج هذه القضيه بالالزام من يفتي بالحديث باللغه الفصحى فاذا لم يستطع لا يفتي كيف غيره يفتي الحمد لله وبعضهم اليوم فتاواه اقرب الى احاديث العجائب الامنيه والله المستعان عباد الله وبعض المفتين يظن انه لا بد ان يجيب لا بد يجد عليه ان يجيب من الذي قال هذا ويرسخ فيه هذا الظن بعض العوام سيلحون عليه حتى يفتيهم ولو كان لا يعلم وهذا خطر عظيم ويجب على عموم المسلمين الا يحرج المفتي ولا يحرج اي احد يتعرض لمثل هذه المسائل ان قال لا ادري او سر التزيق الكونه لا يفتيه وربما قال السائل ارجع اليك يا شيخ مره اخرى ساتيك مره اخرى فاذا كان المفتي سيبحث ويراجع اكثر ويراجع بعض اهل العلم أما إذا كان لا يعرف الصواب في هذه المسألة لأنه لم يظهر له الصواب في هذه المسألة وهو متوقف أصلا بيها فيجب أن يقول مباشرة لا أدري وأن يتعود الناس على سماع كلمة لا أدري كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكما قالها جبريل عليه السلام وقد كان أحد العلماء عليه رحمة الله لا يثفي في الطلاق مطلقا فسأله أحد عن مسألة فالسئل عليه قال الشيخ لا ادري فقال له السائل لعلك يا شيخ تبحث لعلت يرشد ترجى لعل لك تبحث اكثر ويظهر لك ان شاء الله الراجح قال انا بحثت هذه المساله وترجح الي انني لا ادري لا ادري يكفي انشارا لي هذا هو الجواب الصحيح ايها الاخوه في الله سيكون الحديث ان شاء الله عن مراعاه المصالح والمفاسد وعلاقه ذلك بالفتوى واثر ذلك على المفتي وعلى المستفتي نسال الله جل وعلا التوفيق لكل خير واساله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يصلح احوال المسلمين اللهم انا نسالك الهداه والتقى والعافاه والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والتاجرين اللهم عليك بكل عدو للاسلام والمسلمين اللهم عليك بالكفره المحتلين من اليهود والنصارى واغنادهم يا رب العالمين اللهم اخرجهم من ديار الاسلام اذله صاغرين اللهم انزل عليهم عذابك ورجعتك اليها الحق اللهم خلص المسلمين من شرورهم اللهم ارفع الظلم عن اثواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايهنا في من خافته واتقاه واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين